واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا واتم يتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم إنه كان حوبا كبيرا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا, فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم لا تعدنوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه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 ما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه, فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ فليتقوا اللَّهَ وليقولوا قولا سديدا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَمَاضُلْمَنِ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا نارا ما ياكلون في بطونهن نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تركوا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 يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم, فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي البيوت حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِ مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تابا وَأَصْلَحُوا فَأَعْرِضُوا عنهما إِنَّ اللَّهَ كَانَ توابا رحيما إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ للذين يَعْمَلُونَ السوء بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ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 114. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترفوا النساء كرها ولا تعضنوا لتذهبوا ببعض بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُهُمْ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ إِلَّا يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف بِفَاحِشَةٍ كرهتموهن فعسى مُبَيِّنَةٍ تكرهوا شيئا فَعَسَى أَن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قوطارا قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم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 كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين, محصنين غير مسافحين فما استمتعتوا به منهن فآتوهن أجورهن فريضة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 أجوهن بالمعروف محصنات غير, محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسنن فإن أتين بفاحشة فعليهن, فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب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 يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره الا ان تكون تجاره تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إِن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم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 واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل إن جملنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطالكم فلا تبعوا عليهن سبيلا إن الله كان علي كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله, فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما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 وَأَعْتَدَنَا لِالكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُوفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءً نَاسٍ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُن الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَأَقْرِينَا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 أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم, أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا يممو طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا رَّحِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلَّ السَّبِيلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِهِمْ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 ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأقوم ولكن, لعنهم الله ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قلة يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوه فنردها, فنردها على ادبارها او نلعنهم, أو نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُفْعِلُ أَيْشَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَد إِفْتَوَى إِثْمًا عَظِيمًا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 ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فَقَدَ آتَينَا آل إبراهيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَينَا هُمْ وَآتَينَا هُمْ مُلْكَ النَّعْضِمَ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّعْنَ وَكَفَامِ جَهَنَّمَ سَعِيرًا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 الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وآمنوا الصالحات سندخلهم جنات تجري, جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا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 فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن كأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك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 ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أني قتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم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 ولَئِنَّ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُونَ بَيْنَكُمْ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُونَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوْضَدًا يَا لِئَلكُنِّي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَخُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا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 وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال مِنَ والنساء والولدان الذين يقولون ربنا الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها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 قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرقكم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله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 وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون الطاع فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكلا افلا يتدبرون القران يتدبرون ولو كان من غير الله لوجدوا فيه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الخوف أَذَاعُوهُ به وَلَوْ ردوه إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لعلمه الذين يستنبطونه منهم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 ومن يشفع شفاعة سيئتي له كفن منها وكان الله على كل شيء مقيتا واذا حييت بتحيه فحيوا باحسن منها فحيوا بِأَحْسَنَ منها او ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فَمَا نَقَم فِي الْمُنَافِقِينَ فَيَأْتُونِي وَاللَّهُ أَوْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَن أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَالدُّولَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَقُولُونَ سَوَاءٌ فَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ أُولِيَاءَ أَحَدَّا يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَقُتِلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُهُمْ وَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا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 فإن اعتزلوكم فلم قاتلوكم وألقوا إليكم, وألقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا الى الفتنه اركصوا فيها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 وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ تَجْزِيَهُ مَخْلُدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ له عَذَابًا عَظِيمًا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 كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين ويرؤون الضرر والمجاهدون في سبيل الله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 درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما ان إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض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 لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا رفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ مُهَاجِرًا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتُ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتُ فَقَد وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ رَفِّعُ الرَّحِيمَ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 وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة, فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فَيُصَلُّونَ مَعَكَ وَيَأْخُذُونَ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَوَخَّبُونَ عَنِ أسلحتكم وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً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 فإذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا فاذكروا الله قياما وقعدا وعلى جنوبكم فاذا اطمئنتم فاقيموا الصلاه فإذا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون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 ولولا فضل الله عليك ورحمته الله لهم الطائفة منهم أيضلك يضلوك وما يضلون, وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء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 وقال لا من عبادك نصيبا مفروضا ولأضل أنهم ولأؤمن أنهم ولأأمر أنهم ولأأمر أنهم فلا خلق الله وَمَن يَتَخِذ الشَّيْطَانَ وَلِيًا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَد خَسِرَ فَقَد خَسِرَ خُسْرًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهمْ وَمَا يَعِدُهُ الشَّيْطَانُ إِلَّا وُرُودًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ ولا يجبون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري, جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا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 وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا, لا تؤتونهن ما كتب لهم وترابون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا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 فلا تمينوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرق قايون الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن ابتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا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 إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليوفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما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 وَإِن كَانَنِكَفِرِينَ نَصِيبُهُ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَلَمْ نَعْقُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْיَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يظلم الله فلن تجد له سبيلا يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين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 لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظن وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن, تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا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 ثمّ تَخَذُّ العَجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ الْبَيْرَةُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَأَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُ الطُّرَبِ مِثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُ دُخُولُ الْبَابِ سُجَدَةً وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله, وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا قل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 وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما له به من علم إلا اتباع الضم وما قتلوه يقينا, وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه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 وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِينِ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هُنَاكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون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 انزله بعلمه والملائكه يشهدون لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا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 وَإِن كانوا إخوةً رجالاً ونساءً فني الذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم